بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم راع كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم باذن ربهم الى صراط عزيز الحميد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 ويذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء ام من ربكم عظيم واذا اذن ربكم لان شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد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 والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسله بالبينات فردوا ايديهم في افواههم وقالوا إن كفرنا بما أرسلت به وإن لفي شك مما تدعونا إليه مريبة قالت رسولهم أَفِي اللَّهِ شَكٌ فاطر السماوات والأرض يدعوكم خَالِقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاءُنَا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 وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا إلا نتوكل على الله وقد هدانا شبلنا ولن على ما أذئتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون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 اي شيء يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرسل الله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا فقال الضعفاء للذين استكبروا ان كنا لكم تبعا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 ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي؟ إني كفرت بما أشركت مول من قبل. إن الضالمين لهم عذاب أليم.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 قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية, سرا وعلانية من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال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 رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ فِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَسْفِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ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 وَأَفْئِذَتُهُمْ هَوَى وَأَنْفِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبِ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلِ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 وَقَدْ مكروا مَكْرُهُمْ مَكْرُهُمْ وَعِنَادُ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ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 لِيَجِزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابَ هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد ولينعموا أنما هو واحد الألباب